إنه يعلم الجهر وَمَا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى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 ان ربك لبالمرصاد فامال انسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعما فيقول فيقول ربي اكرما وَأَمَّا ٱلَّتِى مَّتَّعْتُم بِهَا فَقَدَرۡ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا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 إرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي